وَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَن آنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَتَّقُونِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ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 وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِطِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ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 أَمَرَات إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِ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 ويأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم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 الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ فَأَلْقَوْا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا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 فَهُمْ الْمَلَائِكَةُ الطَّيِّبُونَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ دُخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ أَلَمْ يَأْنُ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا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 وَقَالَ اللَّهُ لاَا تَتَّخِذُ إِلَ هَينِ سثْنَيْنِ إِ مَاهُ وَإِلَُ وَحِدُ فَإِيَا يَفَْرهَوُون وَلَهُ مَا فيِي السَّمَوَاتِ وَْأَرضِّ وَلَهُ الدّينُ وَاصِبَ أَفَغَيرَ اللَّهِ تتقون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 لَكفُرُوا بِمَا آتَنَاكُمْ فَتَمَتَّعوا فَسَو فَتَعلمُون وَيَجَعَلونَ لِمَا لَا يَعلمونَ نَصبًَا مَِّا رَزَقَُاكُمْ تَلَّهِ لَ تُسْأَلَُّ عَم مَاكُ ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنفى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يَتَوَارَوْنَ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَآبِ الشَّرِبِ أَيُمْسِكُهُ عَلَاهُونَ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ للَِّذينَ لا يؤمِونَ بِآخِرَةِ مَثَلُ السَّوءِ وَلِلِ المَثَلُرِ أََّ وَهُوَ العزيزُ الحَكم.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 وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ الْسِنَتُهُمْ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمْ رَحْسًا لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْسِدُونَ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 يَأْبَهُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ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 وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي فَاخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۖ وَامْكُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا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 بَأَكَْرُون لا يَعلمون وَظَرَبَ اللههُ مَثَلَ وَجُ لَن حَدهُ مَا أَبكَم لَا يَقُدِروا على شَيئِ وَهُوَكَلّ عَلَ مَ لاغ أَنَ ماَا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 وَمَا أَمْسَاعَتِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ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 وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا صَدَتُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ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 وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ نَصَبُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَانِ حَمِّ ذَكَرٍِ أَوْقُ فَوَهُوَ مُؤمنِنُ فَلَ نُحًاَّهُ حَيتَ طَيبَتَ وَلَ نَجزِيًاَّهُم أَجرََهُم بِأَحسَنِ مَا كانَوا يَعملُون فَإذَا قرَرَأ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 لا جَرَمَ انَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هم الْخَاسِرُونَ ﴿10﴾ أُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ يوم تأتي كل نَفْسٍ تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون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 وَل قَد جَأَهُم رَسولُ مِنْ غُمْ فَكَذذَّبُهُ فَخَذَجُعَذاابُ وَهُمْ ظَالِِمُون فَكُلُ مَِّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلَم طَيبَ وَشْكُروا نِعمَّتَ اللهَّهِ إِ كُتُم إهُ تَعدونون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 إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ